هي أقوى ويبشر م و س و ع م ل و ن ا ل ص ا ا ل ح ت أ ن لهم أ ج ر ا ك ب ي ر ا ا وأن ل ذ ي ن ل ا ا يؤمنون ب ل آ خ ر ة ع ت د ن ا ل ه م ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا و ي د ع و ا ل إ ن س ا ن ب الله ش د ع ب ا ل خ ي ر ل ك ض ي ل ه ا ل د ن ت و ر م ح و د راتب النابلسي م و س و ع ن النابلسي آية ا ه ر م ب ا ل ل ع ل م و ا عدد الاسلاميه س ن ا ل م ا ء ص ل ل ه ا و ك ل إ ن س ا ن أنزلناه ط ى ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا إ ق ر ا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها ت م و ا ز ر س و ز ر أخرى و م ا ك ن ا م ع ب ي ن حتى ن ب ع ر س و ل ا و إ ذ ا أ ر د ن ا أن ن ه ل ك قرية ر أ م ن ا م ر ف ي ه ا س م ا ف ي ه ا فحق ع ل ي ه ا ا ل ق و ل فحق ع ل ي ه ا ا ل ق و ل ف ج م ر ن ا ت د م ي ر ا وكم أ ه ل ك ن من ا ا ل ق ر و ن ب ع د ل و ف وكفى بربك بذنوب ع ب ا د ه خ ب ي ر ا ب ص ي ر ا م ن كان ي ه العاجلة ع ج ل ل ن ا ه ف ي ه ا ما ن ش ا ء ل م ن ن ر ي د ثم ج ع ل ن ا ل ه جهنم ي ص ل ه ا م م ذ و م ا ي ص ل ه ا مذموما مدحورا ومن و أراد الآخرة س ع ى ل ه ا س ع ي ه وهو مؤمن فأولى شركه ا و ل ه ط ا ء ر ب ك وما كان عطاء ر ب ك م ح و ر ذ ا ن ظ ر كيف ف ض ل ن ا ب ع ض ه م على ب ع ض